وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفينا على الله شططا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظمنتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فرجدناها ملئت حرفا شديدا فوجدنا أولئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا وأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ضمننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به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 126. إما توعدون أم يجعل له ربي أمدا 127. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 128. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا